أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 Samen met elkaar de buurt van de kerk.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 omdat zij niet weten dat zij niet weten dat zij niet weten in zij niet weten dat zij niet weten dat zij niet weten كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي قُوَّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هُنَاء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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأمر أولئك هم الخاسرون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 waarvan de heer de meesters ikati "Ik heb in de aarde gemaakt." Ze zeiden: "Waarom maak je er iemand van die het verpest en de dromen وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسمائها أولائك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم هدى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ النار النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم مناقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَإِذْ فَرَقْنَا فرقنا بكم البحر وَأَغْرَقْنَا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 110. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذكم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 125. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وَإِذْ قُلْتُمْ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الصَّاعِقَةُ الصاعقة وأنتم تنظرون 125. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم وَالْمَسْكَنَةُ والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقدلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون <سؤال> إِنَّ الذين آمَنُوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هو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 Kwonu de aulana in al wa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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعتنون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 111. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فَوَيْلٌ للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لهم مما كتبت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهم مما يكسبون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 BALAMAN KASABASAYATU WA AHATAT BIH KHATIATU ika ASHABUN FIHA KHALIDUN WAL LADINA AMANU WA AMILUS SALIHATI ASHABUL JANNA هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَانِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِنْ قُرْبًا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُع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 وَإِذْ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما بِهِ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 Wallah, ta'jidhan, nahum, ahroswanna, siala, hayati, u,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 وَمِيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَذُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا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 أهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان، وما كثر سليمان ولكن الشياطين كفروا.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 أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قبل؟ وَمَنْ يتبدل الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى هل أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 114. ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 117. قل إن هدى الله هو الهدى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 ومن يكفر به فأولئك هم الْخَاسِرُونَ يا بني إثرائيل اذكروا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عليكم وَأَنِّي فضلتكم على العالمين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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى Waar hij dient, ine, ine, ine, ine, ine, ine, ine, ine,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 انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم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 ولا تسالون عما كانوا يعملون فقالوا كونوا هدى او نصارا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما in de zin fain amanu wil u bedanken voor uw aandacht. Ik wil u bedanken voor uw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 waar kan Allah niet verliezen in uw geloof? In Allah bin Nasser, de Raffi, de Raffi. We hebben gezien hoe Hij uw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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يكتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون we gaan er Inna lillahi wa inna ilaih raji'un. Olaik alayhim salawatum min Rabbihim wa rahmah. Wa olaik hum al الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 in de heer, de de heer, fa heer, de heer, de wa de heer, de heer, de heer, de wa de heer, de alaihim de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 ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء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 Hola, ik aanladi naar het stel van de boel, naar de de hoede, naar de tafel, de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 Irina wier rabben en de mensen die de gebeden en de zakat en de mensen die met hun beloften hebben gezworen als ze ika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 <سؤال> ان الله سميع عليم فمن خاف من موصيل جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 وأن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أُنزِلَ فيه الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم Wamankana كَانَ awala أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على ما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَاهِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِذَا نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111-فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين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 فمن كان منكم مريضا أَوْ به أذى من رأسه ففدية من صيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك فَإِذَا أمنتم فمن تمتع بِالْعُمْرَةِ إلى الحج فما استيسر من الهدي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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِثْمَ عليه ومن تاخر فلا إِثْمَ عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون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 17. زين للذين كفروا الدُّنْيَا الدنيا ويسخرون من الذين وَالَّذِينَ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزك من يشاء بغير حساب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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم بستهم الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللَّهِ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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 قل هو أذى فاعتدنوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر 111. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 112. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 و يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق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 فامساككم بمعروف او تسريحكم باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف أن لا يقيم حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سجحوهن بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هدوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقه وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 Voorzitter, ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik wil u bedanken voor uw فَإِنْ خَرَجْنَا فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقنون 110. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 118. من بعد موسى قَالُوا قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 وَقَالَ لهم نبيهم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بعث لَكُمْ قَالُوا تَمَنِكًا قَالُوا أَنَّا يَقُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاودُ جَانُوتُ وَآتَاهُ الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض نف سدة أضور ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق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 ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أن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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صَدَقَةٍ يتبعها أَذَى والله غني حليم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 Famatanuhu ka methani sofwani nalahin tu robund, faasaba kehu solda, laya ala shaimakasabu, wallahu laya din kum al-Kafiri. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أُكُلَهَا ضعفين فَإِنْ لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 Lief 1er januari 1948, In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 gaat om de Rabbie van te gaan, van hem wat zele en zijn moeder is Allah. En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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ويعلمكم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 أثمون قلبو، والله بما تعملون عليم. لله ما في, وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 رَبَّنَا لَا تؤاخذنا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ